يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تشكوا وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عف الله عنها والله غفور حليم